أنا أعمل في محل الاستراض وبيع قطع الغيار ولكن أصحاب هذا المحل يشترون اولا العملة الصعبة لأجل كما أن سلعتهم مختلطة بين أصلية وغير أصلية مغلفة بأغلفة أصلية وهم يعلمون بأن شراء هذه الأموال وبيع هذه السلع غير أصلية محظم شرعا لكن أحد الإخوة أخبرني بأن كلام معهم لا يعتبر حجة بل بد من حجة من عند عالم فهل عمل عندهم يعتبر إعانة لهم حتى ولو اتفقت معهم على أن أبيع إلا السلع الأصلية في عملية الصرف إذا فقد شرط التقابض في المجلس الواحد يعد من ربا نسية في البيوع لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعليه فإذا كان التجار يتعاملون صرفا بهذه الكيفية فضلا عن غشهم في السلع حيث يبيعون غير الأصلية أصلية فإن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم والعدوان وذلك منهي عنه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما يمتنع الاتفاق معهم على بيع السلعة الأصلية دون المرشوشة في محل واحد لحصول العلم بنوع غشهم ومشاركتهم بأكل أموال الناس بالباطل ولو بالسكوت والإقرار لذلك ينبغي الابتعاد عن المعاصي وأهلها لقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه وفي رواية مهاجر من هجر السيئات ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإن عواقب اكتساب المال بالطرق المحرمه وخيمه ولو انفقها صاحبها في انواع البر وطرق الخيرات لقوله صلى الله عليه واله وسلم من اكتسب مالا من معثم فوصل به رحمة وتصدق به وانفقه في سبيل الله جمع له ذلك كله وقذف به في نار جهنم نسال الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة والعلم عند الله تعالى